لغة العبية فخر أبي وهوها يجري في دمي لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكنها الروح كما أمي لغة لمجاد البراق رغم الأزمان لها عبق تعلو رايات خفاق وتغيزها وتتألق لغة لمجاد البراق رغم الأزمان لها عبق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله و العالمين و العاقبتهم التقيم الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه المؤلف رحمه الله و نفعني وياكم برؤيه و رضيانه عندنا تمرينات تمرينات حيين الأفعال المضارعة الواقعة في الجمل الاتيه ثم بين نفوح منها والنصوم والمجلوم وبيّن علامة إرامية عد من يزرع الخير يحصل بالخيرة يعيّننا الأفعال المضارعة من يزرع إيه يزرع ويحصل <تصفيق> يزرع يزرع كأن يعني المضارعاني متزومين يزرع في المضارع سوف كان سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه يحصل سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه لا تتوانى في واجبك سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه إيه. إيه. اياك تشرب وانت تعب تشرب في المضارع من جو نصبه تنس به نصبه لك تتعب تشرب تتعب تتعب تتعب تتعب تتعب كثرة الضحك تميت القلب توميت <تصفيق> هي مضارع مرفوع من يعرض عن الله يعرض لله ما يعرض ويعرض مضارع مضارع أول شوف شوف على العملي تفوز توغابير على العملي تفوز فعل مجزوم وعلى ما السكون، به كيف السكون؟ من لم يعرف من لم يعرف حق الناس عليه؟ لم يعرف الناس, الناس وحقه. من هم. لم يعرف يعرف. يعلم بدون الجوز. السكون. لم يعرف الناس وحقهم من شوق ما بكسر اينما تسعى تاجي ديسقا تسعى تسعى وتاجي ديسقا اينما لا اينما هذه كوشة دي وشتعمك هنا تجزم الشيخ هاي تجزم هنا الفئر الفئر اللي اسمه جسمه حفل ايه حفل حفل صح تجد فعل مضارع في جواب الشرط وجزاؤه متزو مع جسمه حيثما يذهب العالم يحترمو الناس يذهب احترم وما يذب العالم يذب في المضارع في الشب متجوز معنى تجزم يسوك عليك بالكسرة إيه لا سيني احترم هو الناس في المضارع جواب الشب و ج و جزئه متجوز معنى تجزم لا يجمل من ذي المرؤة أن يكثر المشاحة وجماله كيف لا تكون يولع تكونوا هيا يعني الضارع مجزون بعدما تخذ بالنون يعني بكيف ما جسمي هي ولكن هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا تدخل هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس هذا ليس صح. جميل جميل جميل سوف تكون سوف تسوء حالك تكون في المضارع فعل الشرط متجوع علامه جزم في المضارع جواب الشرط وتجزم متجوع علامه جزم لا هنا تظهر تظهر الايام فع مغارة تب تبدين وش مغارب. وش مهما تبدين ما ااا الجمل على آخر راح رجع رجع بكرسرك لا السكيني عنا عنا تبدين كان, كان شيء بس طبعا عنا تبدين علامة جسمية سكون ظاهر على آخر ايه طبعا وجهه بالشكل يا المباراة مزوج، بعد ما الجسم يسقون المباراة يا أخي. شوف، بعد ما الجسم يسقون. سقون، سقون المباراة. المباراة، المباراة. لا تكون مهذلاً فتسعى. تقول في المباراة جواب الشط في على الجسم. يا أخي. يا يا ما هذا الشيء؟ سبوني من آخر منصو منصو في ماذا؟ في ماذا منصو؟ في مباراة منصو. على الهدف. بعد على ادخل كل فعل من الابعال المضارعة الاتية في ثلاث جمل بشرط ان يكون مرفوعا في واحدة منها ومنصوبا في الثانية ومجزوما في الثالثة. ادخل كل فعل من الابعال المضارعة الاتية في ثلاث جمل. فلن تزرعوا. انت تزرع الخيرا ولن ت... يزرعوا الخير، ولن تحصد إلا الخير. نعم صور. أنس من الفلاح لم يزرع القمح مرة ثانية. نعم صور. محمد لم يزرع الشر أبدا. مذوما إنك لم تسافر. إن محمدا يسافر غدا. سيب. سيب. هل تسافر غدا إلى العاصمة؟ نعم صور. إنك لن تسافر معي غدا. لم يسافر محمد مع لم يسافر يسافر مع ابيك عندما يكون جبل صحو، ته الشمس لن تظهر عندما يكون السحاب. تابينا أنت لم, لم يا محمد وعلي هذ. لماذا لم, إلى السوق. لم إلى السوق. تذهب انت <تصفيق> إلى الشور لماذا تذهب لم تذهب إلى الشور لماذا لم تذهب إلى الشور لن تذهب إلى بلادكم حرصا أن تذهب إلى عملكم ما ترجو <تصفيق> ترجو من الله الرحمة <الرحيم> المسلم العزيز لن يرجو حزته إلا مخالب. لن يرجو ترجو. لا ترجو لا هل ترجو أن تذهب معي إلى طرف ترجو يرجو. إنك لم ترجو في الديم حضر ما عليك لماذا لم ترجو؟ لماذا لم ترجو؟ لقاء ربك. بترجوه بترجوه آ... ترجوه. ترجوه من زوم لم يبلغ ااا حل حف أنت لم يهدي يهدي يهدي بكلامي غير إن لن يهدي مرة ثانية إن عمر لن يهدي في ومترضى عن ولدها. ان الله لا يرع عن ابنتها الباردية إنك لن ترضى أن تكون من أدنى عن الجولة من أدنى ونصرح السبع عن لن ترضى بعمل التنميذات ونكون حفظ شون بالهالي بالحبل لماذا لم تضع التخيم؟ آه, آه ضع في كل مكان من الأماكن الخالية الأنسيلات الآتية أداة أداة شاطئي. منسي. أولاً يحضر يحضر, يحضر أخوك متى يتح متى يحضر أخوك يحضر أخوك. وصاحب وصاحبه. أي من صاحب وصاحبه من أي صاحب وصاحب من صاحب وصاحب من تنشي شيء تلعب تندد مهما تلعب تنقب تخفي تظهره أفعالك حيده تذاكر فيه هيذا تذاكر فيه هيذا حيث ما كتاب بين تذاكر ايه اتمم الجملات يبي وضع مناسبين اضبط اخره وان اخره انترنت تنتم تنتم يسقط السجاد ينكش اين ما تسي كي جانا يكون المرء يكون خليل, خليل. مهنا <مع> تفعله من خير يعلمه الله أي إنسان تصاحبه انت يكرمه انتظى إن نلحف المهر يمتح من يزغني أكلمه أيانا يكون العالم يمتح أن لا يذهب العالم يجيل طلبة إليه دلع. يذهب معه الطلبة إليه كُون من كل جملتين متناسبتين من الجمل الآتي جملة مبدؤة بأداء صارم تناسبهما. تنتبه إلى الدرس متى تنتبه إلى الدرس تستفيد منه. تستفيد. تستفيد منه. تمسك سلك الكهرباء إن. تمسك سلك الكهرباء تسعة تسعة. هيه. تصل بسرعة. لا, لا, تركب لا تركب سيارة. لا تركب سيارة. يصير بسرعة. <تصفيق> تغلق طولك يا وفي حجرتك انما تغلق نوافذ حجرتك يفسد الهواء تؤدي واجبك متى متى متى ادي واجبك يا تفوز برضا الناس يسقط المطر اين مشط المطر تفتح المغلقه يفسد الهواء ماشي ماشي هذا صح اصير اذا كان قسمين يقاسم الجوازين تقاسم الجوازين لازم بجانبين وكل واحد منه يلتزم فعل واحد وثاني كل واحد منه يلزم فعله ما ده. هي الجوازم التي تلزم فعله الجوازم التي تجزم هي ستة لم لمة لم إن... لمة لام الأمر والدعاء لام النهي لا لا النهي الجوازم التي تلزم فعله الجوازم التي تجزم هي مهما، إذما، أي، متى، أين، ايانا أنّ، حيثما، كيفما، من؟ وإذا وما؟ إذا وإذا وما. وما. وما؟ في الشهر خاصة, في الشهر خاصة. أي الأسماء المتفق على اسميتها، والحروف المتفق على حرفيتها، من الجوازم التي تجسمك فعلين من، من، ما، أن، متى، أيّانا، أين؟ ان حيثما وكيفما هذه لي, لي اسم الشيء والعربه المتجهقه على حفيلتها هي ان وحده وحده فقط اي ان صح. ان لفظ لكل جاسمين يسمى فعلا واحدا بمثالين لم ينجح التلميذ الكسول او لم يكن الذين نظروا بالكسول كيف هذا تعالى لم يكن لدينا كفر من أجل إهل الكتاب المشيك المرفيح تتجيرون ذنين يسبيين مثل لكل إجازم يزموا فعلين بمهال واحد لم يجد ولم يولد يعني يعني يعني يعني يعني مبين هي مهما تخطي من عيوب تضح تضح زيد كنا قلنا إن تجتب تنجح من كنا أرجو لقاء فليعمل عملا صالح إذ ما تحرص على النجاح تفوز أي عمل تعمل تجزى به أي عمل خالص أي يوم تعيشون تزدده متى, متى تراجع دروسك تحقق نجاحك <تصفيق> أيانا تزورني أفرح تزورني ما تزورني, تزورني أفرح أينما تكن يولى يولا عليك. عليك تأتي يأتي <تصفيق> ي... بكم الله الموت <تصفيق> حيثما... حيثما تلقاني اصافحك حيثما كيفما تكون <يولى> عليك. <تصفيق> سبحان ربيك يا كريم يا رسول السلام عليك والحمد لله رب العالمين